ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علمه دو ورحمة دو ورحمة لقوم يؤمنون هل يخرون إلا تؤيله يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسون قضي قد جاء رسول ربنا بالحق قد جاء رسول ربنا بالحق فهلنا نشفع فيشفعوننا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خذروا أن فتهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الَّذِي ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيثا والشمس والقمر والنجوم متقرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق والأمر تباك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخوفا إنه لا يحب المعتدين ولا تقتلوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إنا رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته حتى إذا أقبل السحاب فقال سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرج به فأخرجنا به من كل السمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون